فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين 111. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 112. ثم رددناه أسفل سافدين 113. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون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 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِلَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُوا نَادِيَةِ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَةِ كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 111. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين 112. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفوق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الرجينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له 129. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة 120. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سورة بثلت ما عيدنا صورة سرح ذا اللي يرى علمنا هذا فيكم ماذا عبا انتهي صورة دا وصورة مكية وعا ايكملت هاي رسولك عليه الصلاة والسلام وكنو لاماك المكرمة اعجادها دا جيد اعجادوا حدينو صوق بنصيبه صورة دا هذا شيء وصورة مكية بحي تابنيتا رسولك عليه الصلاة والسلام مكان دي سامقيني جي تسرفت البدن في أكسي درجة لأوكرا يهويني قبببب أي سورة كهد ليسا واعي تاتابا نيسا بروى قلنك أما قال الله قببب يا رب حسولك عليه الثلاثة والسلام واعي تبسا في كثوئتا لسيديي يقيل إيا إيمان إيا حق إيا جيسي لمن لقبوحييي وحي سيدان إيا وصواف إيا اي اي تابة سورة دفت وحانتها لها إصالة الرسول عليه الصلاة والسلام في المدى اللغوشة وإسكالها حدنا وحل اللغوشين هاي اللغا صبر قالينها يحي دباطا اي وكالكو الماء عاصيال في مركا كسوهور جيدا او كفار وقراشها اي اعني يديس اللغيسة اي اي استغام مركاسه اطميلان اي حسرين بعض العلماء وحاءك تجعل يذأ يصور الذكور جسمين أيه استكمل في كسر الجلابنا أيه ألم يجدك يتيما فأوى ألم نشرح لك, سدر لك سدرك إسلام عن هيو الله هذا رسول يقول سبته أيه جل ذي الله جل والله و الله سجن أيه واركن السيف ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك بوارا فأجر ووجدك عائلا فأغنى ألم نشرح لك سدرك مالكا معانو سيدي بوشحي وحي دبا يا صورة دكتها كيسي تسول آخر الله دبا انه قيل سركل ايهاي خير بالاقار عليه سلاته والسلام ناشي ايبا اللغوثة سبا اللغوثة صيئة وهدي اللي اشهادنا ايه هدي صلاق لتكنا ايه هدي اللي اهدان ايه خطب الله اغرنا ايه مالا ناشي مجع ايبا اللغوثة اسماء اللغوثة ايه وصدق الله اذ يقول ورفعنا لك بجركة ورضي الله على صعابه الجليل حسان لصابت وضمل الى هثم النبي الى سيه اذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشد له من اسمه ليجله العرش محمود وهذا محمد بوه يعني وضو أمان هاي قبل يلا سوكاد لها هاي فبقره السحر ليمجعس يمجعين نبيها قوارت المؤذن كما الكثنت يغطيها دانا هاي أشهد أن لا إله إلا الله مرفو وأشد أن محمد الرسول مؤدن كإن إلهو فالك النبي محمد بالليل إلهنا ومحمود كالله مهذيوه مركاثوه روى صقا له من اسمه ليجله فدل العرش محمود وهذا محمود وحينا كأسورة بكشة كايشي دعوة رسولك عليه الصلاة والسلام مركو أبا لقيم مسرسينتا ومكاؤو جودي يوحي شجاديا بباطاها إياه وخلقه الميت محمد رسولك الله يبوهاي يبا تضي مركي هاي شيكي انا ينجي اكتل قنجوني فدعي البدن اوكا دنبين دونو جيمت ايفافي دونتو جالد اللغاق جا عن سرين دونو وصدق الله اي يقول فإنما عالعسر يسرا إنما عالعسر يسرا فاسالله يبوهاي وعاما اركاللووكا باية سورة الغيمي البدن خصوص عليه الثلاثه والسلام إلا بفره فقمرت مخبحة انو هادنا الساقك لغن واسدا بفقاموني كان لغا دون ايو عمل أدنى هذا كسب بحجم آخر الجل أعماشي آخر النفطيرة من هذا كسب بحجم كلا كل قامون إنك أنت وإنه اللي هي عامل سقينا يوين وهذا هول مرق وكبر هذا هول كلو جوده فإذا فرغت فنصب عمل هذا كسب بحجم كل جودة وإلى ربك فرغ وحاق السخر انتهيت إذ وأنا كسب رئيسه إذ وينين سير انتهيت إذ أن سنتها إن الله أهلوه إذ وأنا كسب ربك فرغب. سوره دولابته بسم الله ي... الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة سوره دولته عنك بلا باء بسم الله الملك الذي الرحمن الحريص قد من الرحيم يمتجر دار اهالي من قال تعالى خذ روح الى المسرح ايها الرسول الكريم موانا في جنين وانا واسع يرير لك اديك الرسول صدرك لابتاده لابتاده ميا وانا واسع يرير واسعية ندى الله أرض غي وين رب خير الظن اللاتي سلوا واسعية ماي رب ذنو إشاري عن قران في صورة الأعام وحين قصوم مرني يريد الله أي يهديه يشرح صدره للإسلام وقى صورة زمر وحين قصوم مرني فمن ماشرح الله صدره للإسلام ليقصوم مرني ليالا إذا قب الله تيسلا عنكبي مركو حاوي إشرح الصدرية حيث هي معنوه بأن الله <سؤال> بدأ بالرسول <سؤال> <سؤال> كاللوثي بيهي مدوحا هو يدهو قرباء بالرسول كاللجياحي الله بكيكا قل كاللجياحي بأن لقبض إيو عدم ذو قل كاسا يقيني يا إيمان إيو ثغوية إيو الجاسينين إيو الدجانان إيو جوبانين إيو دلقاد لقبض إيهيي أمد وغصي عبو الله قيني حد الله الخبر فا حيثي بيهي كان معنوه بأن Can you tell me When i tell him he is, keep him with his word You can tell me that he would壊 ALaH, He would write his name ما make him own He would write this On his new child, He would write this When the children and other each 그럼 orange إنسان ملوبة ويقاليسة ولكنكم تستعجلون ويقضل إنسانة دلقاط محمد وكا عادي ما هي يذب أمرك اللوه أضل شرتي ألم نشرح مواننا نفذين وأن نفذين استثامت تغييري وأن نفذين يو قد صرحنا لك صدرك يا محمد بالهدى والإيمان والنور القرآن والمعرفة يعني اللعبت هذا يكفل إنهم كبدو إنه حينيو إنه ألم نشرح مواننا نفذيني لك صدرك اللعبت هذا ووضعنا مواننا نجزين أنتك أديك الرسول كأحد حاجة وزرك عريشك جيموان نتجي الذي عريسك أنقبله قل إنا يي ظهر ده كذا بكر وزري قاس اللبول يي هاي نبي واحد ويا بعض المفصلين يسلا أوسا مي باوزري لليي هاي فلكو أوسا ميينا مع سيوين مجري لكن واحد لجوان عسني هاي أو خلاف الأولاء وإن الليين الأيوان عسني قلوا معنا لا وجر بين نوفمبر ما حكم بها بعد حواليه اللقى قاعدي يا ربك عن أن لولا كتاب من الله سرق الله مسكم فيما أخذ من عذاب عظيم ما حكم بها سبوا كمرشين لود ولاي و منافقين أي أشياخ رسولك قل كأي سب عن هبط و صفة الأمواق قاعدي إن إتجالك الله عنك لما ما اللهم حتى يتبّيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وها كمّدها عبد الله بن أمم باستمر رضي الله عنه قلت أيني بصدق ألضبان أيولا يا رسول الله علمني مما علمك الله حسنك لك هكه وذلقوا عن أنت هبسا وتولا أن جاءه لعمة أهرمانا حين كاتا فقول لك هو ونأكسنا با اللي يريوان لقاه دي حريش كواني ما أهجف walays wax loo sheega ma halaki waxa loo sheegayo waxa wada qofka muuminka uu u leeyahay ayaa waxaysay wax gafah di muuminka kelyimad wuharka ayaa gafku haba yaraado buurku toodacay hadis qofka aasiiga uu dambadaado dambiga walle yari yahay hadis sax ah ayaa sidaa ku yimid sababtu waxa way labada nisaani wax kala saaray aan ba kala duway muuminka qofka fiirin maayo ee allahu u gafo fiirinaaya wawo in heer halka ila qafta gaameeka asifu sa allah fiirin maaye waxa ka yimid bu fiirinaaya kolkasta dambiyalka uu galaayo waxay برك شدوم يشوار كي يقفك هيرادو والمنافق يراد روبه كذوبة صغير فو بانجي صغير ما شابه بس كمرهات يري أيونوار كايا كل كواحد أوزار له وما راعى خصوصا اللي هو هني هغيرات واحد الليلة إنه قرر أيه اللي هو هني سير أوزار له راعى ذري ترى سيره واصصير وحياه لها النعاسة اخلاف korono wa masuliyi diibay leeyii oo waxa uu wuxuu ahaa rasuulka lugu kalfay dunida oo dhan uu rasuul waha wax في awadi gaari kartana maaha halka markuu ooftiisa tagey in badana uu qabsay in fi kale waxa loo ga fudayeyni xilkiisa la yimaqadi laakiin xubibaaba dadkii hanuuniyey oo dadkii كل كعبك يبادين في صارق لي كل كمسؤولياتي ولياتي لغود لي أنا كأبا كأسهل أيوة تبكي من لابسي سهلون كلي يا أو خنون أيها بقولي ما أيوة كل كمسؤولياتي شيء أنا كافو ذي دي أبى لك شيء جس لي وأنك عبد فل ووضعناه واندزينة أنك حق هذا ودرك أوليتك هذا الذي أوليتك أن نقولك وحوى يصوت المحمل كل كلا نزلهرو ورأس بدن لصارو وريها كل حجرا جيغ جيغ ذا إليهم بأنقض الريج كل جوحوى ورأس لذبر كاجد العناج إيك عشان قرينا كل وينا كسيوان لكارين مي وهدوم سوريا في أهانة وضيدين مي هدي وحيلها بقصي أهانة كل دخل مي نتاي ليغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما تأخر يايلم نتايق كل أوليس يدباته ستولى قد يجيو والرفان هو أنو كوريا اللي لك أديك ذيكرك أساقه أنو كوريا اللي وماشي أني اللي ووسيقابا أدناوه اللي ووسيقا ياو والقهيركا واحد ياريه مخلوقا منه إنكا عايدو يكيسا يسكو حمير ياو تيه دباته هاي صحوبة هورتاقني هاي غب إيادانا وغب شاريج أولي يرفايننا مع العسري أوليس كاس إيه دعوة المنكا هورتاقن iyadibaada gaalada ka ahsata waxaa la jira بعد fa inna badda al usri lamurasa wa kumta tan tay oo waxaa way u leey shakan maalla markuu jira fudayd kuna imanaage fa inna ma al usri huleysil arkaaba waxaa mic iyo la jira yusran fudayd wii inna ma al usri معنى هاللغى قادنا ينوى حقا قواعيته ووحاوى يأسره ومعرف ألبه اللقرية معرفة نما اللقوشي يأسره سنكرة نما اللقوشي فالرسول يري لن يغلب عسره يأسره وحديث سايله كانو مر لباد لسؤل يو ألقر يو رأيت الرجولا ثم رأيت الرجول هداتي راهو كي بطا كي نبتي كيو مر كيسوكو ألال لسؤل يو لكن هداتي رأيت الرجولا ثم رأيت الرجولا مد لبادو waa weyn la keedo isma لكن laakiin ma aribto iyo sidda galees هي waa hal uleys iyo la badfudey halka uleys ilaarkaha muxuu u dhaxeeyaa wudeyd ba koor iyo fuyna عفر markaas rasuulku yiri la yagliba ufrun yufray hal uleys la badfudey ka tanmay halka hadii xogaha su'ubada la kulantay marar badan oo badan tahayna waa soo فسوسينا بلبنان جرتي، كنا هنا المدراء ده والله قد بيدو أنا فسوس نو، إنما على أثره وليس لاركه وعلى الجرة لأ يفرن فضي، فإذا فرغت هذا هو الخب حديث، فنصمت كله كل فإذا فرغت من أعمال الدنيا الدنيا ده أولها ذهبيات كسر بعده حورا كبر عمل الآخرة عملك الآخرة قيم كم يدقل أو فإذا فرغته من عمالي هذا العمل كبر حديث fadba tu kasee qiraatul quraan gal quraan baad akhristay hawl kale qabto waxa weeye ku shaqeynayaa hawl hada faragta hadda amal kale qab hadii tan soo amal kale ku hawl soo o qabo oo inta nafsii ku jirto adunyada iyo aakhiradaada labadaba kasrgee wii ila rabbika xad ila hadina faragb wana kasb اني جعل ايباليحي فمن طلبهما من غيرنا فقد اخطاء حداد اجنيه الوحد اللهي ادخوي ديسو اما داخره كوي ديسو وادخل دانتهاي قل كوا ربك خبك حجي فارغد أدوني آخر اللبدة فكرتو سورة دي سانية سكا سندو مجاعدة سورة تتين با الليلة واتتيني لاسيكم اجعب انتهاي ايضنا وامكش وانت رسولكم امكا كنولا سورة دي سورة qotii cid ay u hadashay wa soo raamaciye in yado la daa remot oo wawoyo muuganaya nabada ay ka hadashay sababad waxa way ila eeb uu geeyay noocan bashiiga ila mahluuqad badan du abore laakiin noocan bashiiga laya ama dad ka ah nooca وكل حسابتي يا آخرة اللي يسحسو صينيه هذه آخرة هي حسابتنكو وركن من أركان الإيمان كميدة ونبقى أركان الإيمان كلابها هو أنزل الإيمان بالله هو أنزل هو الإيمان بالله من كل هذا كلك اللي فيدي أركان الإيمان كاي لفدي قوة أو إلي من أهان ويكاعدة وحسابتي آخرة ونبقى أحيوارتها ذكر بالله دهار وطين أي دارتي وحيقول دارتي ما لا شرف له وذلك كميدة شرفته هو شرف جينئة وهو يسدح ميلاد ميلو وحوي بيت المقدس نبي الله عيسى كداشي او رسالته لو غو صار النبي قال فربده نو ويوه رييه وانبياء بني اسرائيل ماشي كله الانجيل او واحدي رسالته كيم انجيلت ايدا هي كل لكن النبي عيسى او ابن اذن الكميده او وينه او النبي محمد تاريخي وقتي لو كل سوو خي عليه مسار كل شيء او الرسول كه إذا النبي الله موسى والنبي عبد الله أهل والرسولة يأتقن هلك اللي على المساري والرسالة ده أغوث همين وإيبقوا كلها اللي إتقنن هلا بقى ابن المكوين وأتقنن إنه محمد عليه الصلاة والسلام يتقن شيء نجوه ده إيه الرسالة ده إيه بيحسده وحوه ده بلقوه ده سيهو صدح ده أما إليه ده شرفتنا تهينا شرفتنا شرفت ده شرف الدينات دار لو قلت ده خلق وح الله دارنا يا سدح وحي لا مرض وح إلى كسر دجي إلى رسالة يا سدح درس لأنماش منذ الباب إلى كسر يا رسالة هنا الرسول وحى أو العزم يا كمديه ما كان رجل صاو دارتينا وح مقصمو عليه يلو دارنا يوهوه أبو رضى ما شركه لقد خلنا الإنسان في أحسن تقويم يسأن وح أبو رضى وقيني بدر أيام إنسان كوابورج أو حجة جو جنت لا فإنه يسلقونه إيه إسوء بجد جدية إسوء بجد جدية فإنه يسلق لك على جديد إيه سد حكا درنا ومعنوية وإلمكا إيه فهمي هو واحد لك رناجو إيه أدبتا إيه قريدة إيه حدلكا وحيالها في بسرك الألمود فإنه هو واحد لك سيود ري قيم جسمانيا يميد معنوية فإنه سأربي إلا قد خانا إنسا فإنه سد حدار ملكم هالها قيمنا قبلنا كلها قط والتين والزيتون وطور التين وهذا البلد الأمي لقد خلقنا الإنسان صيحة نتقول كل كاره دوخشة لي سبحانه إن حبنا برك صل الله عبوري وإثباتنا دهونه وأمده باب دليله أما استجيباتي الله عبوري وجه الله وصل الجريء عبادي إن شو كتب له له لا بايع كل كاره سبهي يحاولها كتير حمارا يا كل كاره صناريا من الباس مذلي ولكازيكو غدغباي دي سوره دوور خهدا فين مي گبدان اداره ديله مرکو ادومديته لخی کاپت مايو انان ربي قوفنا ظلمي او قوفله دندي وسن لهين او سن ساري تاراي ميدن ونا تسو زوي هي, هي ان لغه حقيري ولكازا سبحانه وما يوجك بعد بيدين اليس الله بحكم الحكيم سلاو نعمه على دارك المساجد هيو بلا باتو واسنا بسم الله الرحمن الرحيم تبدو هذه السوره وعن سوره تنقل بالله با بسم الله ألا مجحي مقع عشقشادي الليه الرحمن وحديث دودان أبو الله دودان جارتان الرحيم يدقى رحانيات قال تعالى تعالى فبوحوه لواطيني بانكو دارتوه وقيت مجحي جيت كلمدمدوه اللعنوه عبدالله عبدالله رضي الله عنهما واكوا فقيري ولك هو هواطينكم الذي تأكلونه وكنا دعوني شأنك اللهو دارتوه وقيت وامر أهل المدمدوه oo geeyshooni baanku daartay isna wageysaro macruufa oo aad mid gaaridan intada lagu darsado laga soo saaro laga geeyd baanku daartay laga geeyd geesba waxa ka baxaan geeskan tii maleeyay dimishoo aad uga baxaa ciidamada suuriya geeska kale deeyshoon kana baytul maqdis oo aad uga baxaa halka laba gees baan lagu dhaartay kula geesaduhu waa ka meeshii rususoo balan aan diiya den Israay ugu dablay si nabii Ilaahay Isuul kulka faradii Ilaahay subhanahu wa tini baa ku dhaartay geek ka fiin layira was bay ku ni baa ku dhaartay labada magacyo ee bakusay baa haddana loo yaqaana oo daytu fiinay daytu dalayira مجرد إذا أشل أول اللى يلا سينينية سيناء ايو. سيناء أنت دوال اللى رسالة هي نبودة كبر أيوة أي في سقيمك بدمه كل هذيل بورس كل وهذا كنا أن كل دارسي البلد بركة الأمين saddaxdaan meel baan ku dhaartay rabileyahay ee lagadu waxa dhab ah qaldan ma inaan waaburay allee sana dadka fi ahsan taqwiim biyooyn wax la joojiyo tan ugu wanaag badan midah baan ku abuubayuu saddexdaas shay ee meesha lagu tusay في ظهره فوردك صارت وقتا الهوحو كم مغضي السينة وكالك وحوو جيبين نبي موسى لو لاحظ لي واشرق في ساعر ساعر وحي بهجيان إياه ببيت المقدس كلمة أشرق إيا كلمة ظهر إسراق في عجائب بذن ووحي في الماما يان مين يابسي لهي بوادي إيسا وكالك وحا ربي سي آل أغائفه ونركيس كم مغضي في ساعر وبيت المقدسة وكالك المسجل وحا طوريه wa saalana min jibli faras iyagoo makamka faran buu yagannin isti'lan wa wuxuu asraqiiye daharba ka keenay badan wuxuu ilaahay sii xilaniyo iska muujiyay wa hawaya diin fi soodagti iyo daacwadii iyo tawxiidki qolka siyaasadeey tawreedi ugu jirtay sidii markaa tawreedu ugu jirtey ba quraanka iyo kunyimid wa fiini waddaysu ud baytul maqdisa المبوضة <متحدث> في هذا الصالة الغيكو تميل رقعوا هوين أولي العزم بكمية فصوصة قيبتها أغسيفة للبضل الصالة الغيكو كان وحيدا اللي قلتها تجيلي كل كدارتا لقد أحد مصر خلقنا إنا أن أبو ري الإنسان الضتك في أحضان تغوير يوجيه على جودي الجوجيات الأغوبي من البضل يوجيه على جودي الجوجيات الأغوبي من البضل الصبع وخليفة إيه المسلمين تم من ليلة يا عيسى الحاشم من ليلة إثلان و هذا يجعل <سؤال> العفو لا رسول يري هذا نهوان يهك قرحة ضلمين ضيعه وهذا قفران هاد بوزع الأواني مثل كبري ملك أسود هذا هذا ضيعه كقروح ضلمين وهذا قفران هاي إثلان في واقعة سوكرى مروح ضيعه كقروح ضلمين باجيرا نحن هذا الكلام وسكرى ولا نبي مركي ليش ويا راي أرنسيو ويناتي خريفة ثلث قرسي ويني مثل محل جد وابو فري ayya olomada inteedii baney ku raclaynaftii inay furan taa yahayna ii ka qurux badan kan midum baa amsooyirii in kumar raasayni ila uuxu ila qad qalaqla lisaana ki ahsan taqwiin raas muqdimi kulka dayaha iyo أسفل السافلين أو سيميد أو هو سيمبانم بنول الله عليك إنسان كيل أبوري إن أحسن التقويم لا أبوري لكن برب أنتم كن غدا سفلي لا أبوري سح نغركايا مذ وحوا يكلك أليمان والعمل صالح كسره إيمانه عمله أنا سنادو كسره استوى صحرية سب النار جليا مفسرين سكارقون مرقاه يقتل ثم رددناه أسفل السافلين أسفل السافلين النار تلون يقتل وإن المنافقين في الدراكي الأسفل من النار وكالنار بأن لقينا إياه وهو يسجد صدفي عن أبو الله أبو راين إلي الجدد الله أبو راين آيها إلى إنو العابد فأرسل حبائي كسدو ناشاه وسيل نار سال لقينا إياه فالكه واحد ناري قرح ومثال ففرح مانا إياه قرح لي دي, دي مصر تفضيل كاللغاد نوعه هوي شددناه أسفل يقول لهو اييه انت اللي تقول لما جوباده يعلى قلق الله عنه يا قولك افراد جيه انسانك قيبك منه ايهو اييه نيسه وقولك احوغا جدا نيسه ثم رددناه وحن قاركيو اينا اسفل ساكرين وصيني باوه وصيني باوه ووهو اييال وبايهو إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات إلا الذين دذكا آمنوا حقهم ايه ووعملوا عمل فلي الصالحات اعمالوا وناقسا أسفل سافرين لوئرين مايو كنا بإيماني عمل ونكسن ليين مدين نار لقيل مايو وفلهم أجر غير ممنون بكواسي هذه عدد جسمي أدوة دانا عبد الله بن عباس باب يري بفكه دو عمل فالحة قد حتى عمر بيسه دو بطو دور سوء مايوهي الذين تطفي مهانك آمنوا حقه مايي وعمنوا عمل فلي أصالحات عمال ونكسن فلهم وعيليه غير ممنون مدلق ويغير فيها ايه لا يهم فما يكذبك بعد بدي كذا مرسي ادلالة واوين لاشي اغي إنسانك انسانك ايه اماك انتا شرفت لألو بارتا ايه امالك امدل لك اشي كارين ايه يا ربي ايه كان عاشك يا حق وليدي جن اه رنسا قادنلا فما يكذبك ورمحاك بانسيين بعد كذا مرسي وحلو ووشا إنسان يهودي للدين أظهر مريضي قياما محاك بنسية ما جعلك كلمة للقيامته من القيامتي زينت وحكي عليه وما حي هذا وسدد وحلوه واحد وحدويلته وحلو تاجته يوم فما يكذبك محاك بنسينا بعدو ما كسر اللجو رهض ليه وحجز اللجو تسي وسدد اللجو أبو ريح اللجو عدي يكذب من الدين أظهر مريضي قياما مدبلي محاك هيلايا عليه سلامه ربناهيم بأحكم الحاكمين انت قرنغظ الله اومو قرنغيد وانا فالمووس ولاي رسول قال كان امركم مره يا قيرده دلا على ذلك من الشهيدين بوهجري اسكب اينو صنعين ووي هي انا واخا مرقاتي اه انت قيريشه ان حكم الحاكمين ياك فانا رد حكم الحاكمين ووي هي سيلو صيو ي هي اقون با اودن هو هو و هو حقك لو غلطه هدان اقون جري الناس كل كاسو حقوقك ورب يوجهسينايا أقوم بو إليهاي كالله بعد نوحهوي مسلحة يبو إليهاي تسدحات نوحهوي حكمو إليهاي كلك سدح لأمركي إن بدوك أما قمت بصرك أنا مخلوق أكاري وحالحلم في ثلاثك بتبني كريم أما أقومتي باير أما مصلحة يا بنتي ما نلقرني أما حكم أما قمت إله مركو والحكمتي إيا المعرفتي إيا المصلحة أقومت ودي أدن تاي أيها النوخ داي أحكمو العاكمي للمنو بدا انتا هو حكميسا هلا ها اقول حكم واناك تنمووثا نهي حالي رهو صورة سورة ديشان ياللي حدينو باللوني مقاعدة سورة العلقضاء اللي ايران سورة اغرانهوان اللي ايران ميادو واماكيهو اجمعوه اين اي مكاكوشة ودكساي حالي كمانوالا وآيات شهده تقال آياتوه تدهي سورة دانو هذا شيء وحي اهرمات دهورة ايهي كهذا الشي مركة ورا بالله هل ستذكر قرآن وقعاً رسول محمد عليه الصلاة والسلام نقص الدجين يأيو بالله فى صلح هرينته وعيكه ده صلح مالك الله فى عيكه ده صلح أحد جبني آدم هدو اسم هذيوب وقعاً يدو يدو يبوهات كتر السمته إذا بقبهان تايمر هاتي كبرين إيكاني هل كان ساقفضة كرا ومرك أو ككبر كرا كلا إن الإنسان الله يبغى الرأاه استغنى واسأل أن أنتم إلى ربك رجاء مركت دعوة عقابسي من أبي جهل ليلا أو صل بها أو رسولك هذه الأمة وما ذا أركب في العون بلا الهي لكن ما تسمح لك في العون كتاب جهل من كثر رسولك يدلك وسلي إستطع لي باتويم بلنوقيسي كأنه رمي سواقا عندكسي وعيسى رضي الله عنه كم بلعوي بي. يأخذ وعي الربي رسولك سفك الله إستي إحنا قرآن كن لساد الدين ونعمد إلها الضوء ماذا أخوك الله إيشي كي يوقوه الرئيسيه هذا سورة دورك هذا كب الله وضي وحيد بظاهر كشاك إيشي إنسانك إنه كبروك إنه إيش اللبنان ومر في حوض إياه عالية الدنيا إنه مركا كبروك إنه أول لو أنك أمرني ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وحيد بظاهر شيء منك عقصة إيشا إنه سورة دورك إيشي وهو أهانين آسي أو عنيدة ونبات الجارهانة ثمينا هي وهذه صورة دورك هذا كذا جبيشي يقول في إثقال اللوجو صلاة جل نعي عبدا يسي رسولك الله أمره دينه شنكا أوجل قيم وأرنتي سو وتوس يجيء بملابس واسمه أبدوا هذه صورة وها صورة تسلك بملابس بسم الله ألا ما ما راعوا شيش أليه الرحمن نحرس جود نحرس الرحيم ملقانا هانة نحرسه قال تعالى فبوخه الإقراء أيها الرسول الكريم وهذا قرد قرآنك باسم ربك ربك مجيء أذو قرد كب بسم الله بايهو مبتدئا باسم الله مجيء على الله أذو كب الله بايه وإنت أترى الله الرحمن الرحيم آخر قرآنكو الذي ربك مجيء سكب خلق, خلق, خلق أبو ري خلق وحكا فتا ري خلق البوحو أبو ري, أبو ري, أبو ري ها أبورة دبيهة نوحو كأبوري من علقين عال حنجرة بيجيرهم وحباهي ومشو كو قال لك بيجير وحنجرة نشو كأنك قبصانهاية كاتوك أبوريو كل واحد لك أبوري لعضيه سيه وحمان ديسه أرق <تصفيق> لكن واحد صبح أرق <تصفيق> هل سالكو تسيه ووده إله من أي ابليه بهي اقرأ أخرين وربك أذيك ربك الأكهم الله ديقبدا الله ديقبدا ودهديسه وعلى سلامك رآم الله سكره أي كبلاً تهيوه ما هذا كمية دغريسة الذي الله علم برأي الخطة والكتابة لقد قردت أن الإنسان دادك برأي بالغلم وحلوه لك ودغ دغري إبا كمية إبا حلوه قلمك أجو دادك برأي علم إبا براي الإنسان دادك ما شيء ربي لم يعلم إنسانك أوساً أغي قول موسى الوغي علاش مركب عبرتا اتكفوا البحدي واحد اكتهى لما اركب وصدق الله اذ يقول والله أخرجكم من بطول امهاتكم لا تعلمون السيئة هذا لا مركب لما سيء ايه اوحن حرفوينك ايه هذا اللي يقان نؤلم ايه الله بري وقف الاركاب الى باكوها نوني فمن باب قوله تعالى والذي قدر فهدأ ايه اضعن قفن قفر كلي koola tan waxa ha baran iyo waxa baro ayaa qof walba wax yagaa tolka allah ha xaqda qadba badan ee digida naxa samayay weyn baa ku suudan ila ma la yaclam oo samada oo imaga inoo yiwado waxa ugu horeesay iqra' laga bilaabo ila laga soo marka waxa وخلق خلق الإنسانا من عالق وتوغيب إنتا قدم بيس إغراء ربك الأخمنا إلمي بيس المنتي وقريد برسالة وحلب برطو إيا أخيمة الأغريب أخيمها إلمك كومو كل الدينة الإسلام وحب برسالة إيا أقوانة سيؤوط المات أوتوهي وفرت الوقود تاكتي يغلق كفا ميسا عناية ان بيسي إنه القرآن وحق وإنما دقائب تيغوري تلغوشي وحب برسالة إقرأ آخره وربك هذا ربك الأكرم الذي أقبل الذي الله علّم الخط والكتابة والإنسان البري بالقرم قرم مخلوق لقول علّم يبوحه بري الإنسان الذكر ما لم يعلم ذلك وسنقول من الخطي والكتابة والحرف وغير ذلك من الصناعات وحيالها لا يقان دمث كلا إن الإنسان لا يدغة كلا وحصرا بربه ببوحه وخبره إن الإنسان الذكر لا يدغى إنو كبريا أن رآه حد إنسانك أو إساركي استغنى إنو دغطه مرسل وحبهنينو آف ما الذي يحب جد يدوي إنو كبر قن يهي حدو مرتائي سواركو وكبريا مدعي كرت إنسو لذن يهي إنو اللطنان تيساء الحمد لله كوية وفوحة لله في المايو وكبريا وحلوك البلاء يهينا وامنكا لكن وطراع إنسانكو بلن يهي كله وحطبه وحالة إن الإنسان الدقى لا يتغى إنه كبراه أنراه إنه يتركه ولا يدبله كبراه يستغنى إنه حضمي أو ضغطه مي هو واحد من كان إنسان كلا شيء هذا واحد هاي شتى ككبرى شتى إن لقى دم إن إلى ربك هذا كان إنسان كهربى حد جيبي على بشره حتى لا ننسى هو الله بتو ايا ربك الله حتاب تماما ياوي ان الى ربك خبقى حجي بياتي الرجع الله بسول الرأيت الذي يها عبدك هل الله قبل الله في القصة دي ابي جهل ابي جهل وهو هنين كبر بضنه وهو هنين كرسولك وتوضحي عليه الثلاثة وثلاثة قرأس بو انتو يمت بو يرويلك المحمدة مي ايانك فى انتو دحل انك اكعه يوجيك ايده صاريه وديك عيدة اللي صارها اللي تكنا يا, يا ربي لوسو جودا يووحو اسنا افصرتي مضاهرة اللي قو سمينا يا اثنمت قلنا انكو نووحو مينا يا ابو ليا يا روكو خلافة يا قلنا اصمدها عيدة مرمرينا يا انكو هدنا ركو يساق ووحا سمينا يا لقونتاني شكت تاقا يا ما لك عسا رسول كان aya akhor laga eegaayo calanig mahluu yaqaano yadii ranan kasoo dib u arayala kulkii la yiri waru wax ku sida wax kan la meeshi ka ma muuqan wana dowido wala arkayay wuxuu yiri marka aan ku dhawahay ayaa daxdanada dhulkiiba laga gooyay bulay anigaaba لاو جربوا واحد لطسي مرك إساجي زي آياتك المامايا قالت على ربوه الرأي تبل واحد يجسا الذي واحد ينهر يباي عبدن أضون أضون كل شيء جوا على رسله وسله إذا سل قرط أضون كي تكن أيو أيو سلا دي كهباي كبر كيسهرك جارب بالآخر بل سجل إباده وسميدا نفسي سنتو اللوبي وإبادي الله أبو ريح اللوبي ayyoho dona adonki alihi aabude ayabulaayay boodi dayya ee dad qadriyo doqonimo heerka gaarta wariga maanka wax bal waxa arkaa araynta waxa dhiste ee dadkii midka yanhaar reebaya abdan adon buureebaya ila salaadoonka marka uu tuukado kol ka farad bisii walaay warkiisa oo ay araystay او ام مره دوبا دت کيثا فرايو متغوال لك عبسيوت و وخه ویه انو وخه رهبا وخه لرهب قفکه واناغسن هيا میشک قلووچن انو یرا قلوو عدابی باه محمد او خانونکی حقیبکو تاگنیه داسکینا واناغ بفرایا کنو دیلا یانا وااص حدانا و حمین کرے لا تشنیعنا یو وخه و کو دیرهدا یی سدو یالے إن كان هادو ياي كتلاج لقت اليريبهيو عل القهده هنونكوركي أو آمرا هادو فرا عنده تساقه ضدك' بتغوى الأكمال هذا الشيء هناك سفدي سيارك إحدام الصفاد on your own 就توف bridging الكمت кли息 هم ذلك الذي الهوى لك هادو عبه tra ceنة وهو تولى إيمن فيك ي loops هي لحدكم يابله هادون تكون غيريبهيو ressive هونوف يأ relat trazون به Gateway arayda wadii jeekta inkadeeda hadii ka wax reeda yaa afi jahala xaq uu beeliyay oo wa tawallaa iimaanki ka jeesadeeyo isagii umbaadintee laakiin ragtii waadagaayeen in aan wax joogat aramyallan الله bii subhaanahu godbiisi ba bilawday wixii loogu talagalay intaasoo gafa حدانا انتا سوقفا مركو قالي أي رب يري سبحانه ألم يعلم مووص الوحو اوكي بأن الله رب يحقل وقابده يرائن واركا يوحو سميني فإن وحل أركا يا موهو ألم يعلم مووصا اوكي بأن الله معبدو التحقى يرائن واركا يوحو سميني فبوحو يري كلا وهو إدب درين يحي إلى هو عدارتي لإن لم ينتهي حدوسا كهاري ووحو سميني وبل قال لماذا؟ ها هذا قال كيسا لكن حذارين ضد عضدي الدين في <تصفيق> النرجوقة هذاوسان كهرم إلى هباير إلى نصف <تصفيق> عن إن نجيلة إنه بالناسية فود حذيرك عرفت كعبين جرتين ولا ماذا روح مركز ديرتون مسك هذا ذكر فود ذكر جري ماذا فود ذكر جانا كسبا جلبه والله هذاوسان جري كسر جالن جري مركز ربي إلى نصف عن وحن نجيلة إنه هذاوسان جوين وأدب هذاوسان ذين فود الناسية فود ما نجيلة إنه زين لي او waxaa loo wuxuu isaga sheegay huban ayaa beena khaati'atan ghafliya waqayn nir khaati'i ya mukhdi wa kala mukhdi wa waaya qofka gofka u sameeyay halma iya kaslaan laakin khaati wa qafka galay kasna u sameeyay oo khaati atiyo la yaqoonu illa al khaati'u mi كاذبة بين لي ونفرنبك صباحي خاطئة تنجف لي ونصوابك كعي قل قاسى الرب يلي فايد عوهو يارتو ناديهو قل يليس انت جوكتاها ويارتو اشتاقي بافانك عبدالله بي ومركي رسولك ويلي صلاة دان ادينا يا يا رسولك الاسكعنا انتج ويلي واحد ادب دارانتا وحي ممدرسان كرتين حتى دي قاسوا اقدوا واتوا واد رسولك هذا الكواتكي هو يري ور محد يجودين الشوالات تهمن هر كنا أو إذا لذا إن من قاله هي سو كدت بريه هالكنا مجرو حداد ما كان تقول لا هذه يعني كسب بحين كنا ويا الأولي كر كسب بحين هي فرد سينيرة كل كانين نقل هذا المجرا شيء عن أنا سوت وعن أنا تبوي يتكلم وين جاي ما ركى فرد بتيك الجواب أو يجيب الواحد هوية يا كريدو شجاي فليد الهوية قريت واحد جورة إلى أن وحي الستنب عذانية أن وحي نيرنا يا ملاك عذابي وردي أي نصات في المالني أو غلاس سداد لا يري عليها ملاكات غلاس سداد وآني وهم ملاك الرحمن أبو رج وسجار أهانة بلا ثب بري سجار أهانة بلا أبو رج في المجددين تسلو تلقري وصي للبشر واحد واقعين وردي المظايس كل يري أما كرنبنا الكامن درعدا أن الجريء أدبك أيش هو قتارته نوع سكرهوي لكن ملايكتها أما قوة هذا أما هوس هذا أما أدارة الكوسو أوتو مع قوة الله كيسيامها لكن وحده ما جاره حنجدو قال قتارب يجلسنا الجبانين قوات الجبانين اللي يرا أن حريص اللهين عصيانك موجود يا إن رحمت بالله جل جلاله في هذا السجن هذا كعب لي قلبك ودود أعمله جركودنا نلتبع سماه حفظ إيه كلا يبيش كده كو صدق كل كاسة ربي سنة الجباني أن إيدمذي نار تمو يرانا يا كل كاسة إستجيبة عبد الله بقديم وارث رسولك وخير اللود أنا مني لخت طافد وجباني رسولك لو ودي ولا يري ولا كان بحبه خبر سوقعي ما بيش كده جيابوك يري نحبونا كل الله في محو عنه سنة بقول جيسي ما كان سوخر الديار الله اللود أنا مني waxaa dadka oo inta la buu ka araray inta haddu soo dhaafin laa la xatoofay jabaniga dibna dalloomaakin waxa bi jakhlayda intay dafanbay hawada ku sayri lahayd wala bitin lahayn isagoo dhan qolka isigi baa dibu ha kaday intu waxa arkay intii ka dambaysay قالك aanay rasuulka warkii uu ka doonayay ayaa rabi rasuulkiisa لا yiri la tudichu kaas iyo wax la mid ah saladii hayni wada ilaalaada dhagawdiga wixii soo nooba wax kama jiraan ee wuxuu sujuud khabbigaa usujuud waqtarib khabbigaa u dhawoway kolka arag suuraddu markay bilaabanaysay ay akhri bismirabbika ay kubillaawta eemanka ay tilmaanaysay iyo markay dhamaatay sujuud iyo radoo dawaasha ay ku dhamaatay al كلا وهو لبدرني لا تضيع ورقي سعيالين واسجد لربك ثم لا أُشجُّر صلات هذا ورَد إدم صلات هذا ورَد دنيا وَأَخْتَارِ شَبِيعَ الْشُّجُود أُمُودَهُ سورة ديتدبيسكاش نظني المرين ماجع السورة القديمة لا غيرها هي ذناء وامكى وسورة همكى كشودلاي في كملتها هي ذناء سومي سيدايو هذا سورة القديم هي ذناء كشاكيساي سيدا سورة بن هذا لما تأكله oo sayn uu kasoo baxnay oo waxay sheegtay markuu quraanka rasuulka u yimid alleeyhi salaatu wasal salaam sanad waxay ka sheekaynayso quraanka marka laga soo wareejiyay xul mahfudka oo qolkaasna uu diiga lakeenay isagoo kuusan kulligi oo dhamma marka laga soo wareejiyay samadan soo kale lakeenay soo degida koray tan ka hadlaysa taana arinta saykaadaysay qaykalo ka daahadeen kala yaable oo leelatul qadr ilayna oo quraanku u adeeyo rabbilayahay subhaana way hadheen ka ka khair badan tahay kun hadana iyadoo kala hayeen ku jiray oo macanuhu wuu yahay aya يا عمرك ألاسي يا أمة كريي، ما كان رسولك أصحابك أشجعي، يا رسولك أصحابك منك أبشي معقنين، أوي يا منك كم بلوا الجهاد كوجعي، إلى آخره خلدم عيب بلنا، رسولك مركز ألابري، أوي أمة عمرك أنا وأكلي يا هاي، سأجري وينو جاري س، كل كهذا إنك ليلة القدر يا أومدن لاسي أومدن هو رمل حين، كل كأو تعود، كل كمنك لا كنتي، كن يا كم هل كهذا عملك صالح أهل لغرتوا يا لسانا سبعون كب بالغنى ودور يا سيدات سنول دور يا سيدات سنول ثوب قاس يقول كأكو يمد هذين كقيم جبدهم أيك سه كيسه إن تجاهذن يابل كل كهذين كسي القرآن كسر دليل لا فلا ينبي سورة كسر كيسه يلا باللابط واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تكون بالله يا بسم الله اللهم الرحمن حاريش جود حاريشة الرحيم متجاره أن النحر يسول. قالت عارف خذوه إلينا أن جايبا. أيا أنزلناه القرآن كد في ليلة القدر شرفت هذين كذيبان دجنة. هذين شرف لي. أيا من القرآن كد جنو كشف ولا جنة لو المحفوظ كأو سما الدنيا كنني تبادت بعد دجدي سر باللبات. فلك أتشربوا كيوما جريك إلى صدق اللباتن صلوب. هذين كشفت لأن دجنيو. تبادل خو عقب مشركين تبران كوا آنينا يه. أصبابه كلي موضاي إن القرآن كي يميد لنبابابابابي إنا إن إباء ربي يريد أي أنجلناه القرآن كدجينة أحد كلمة يعني ملك لنا كمئمن وحن في ليلة القدر شرف هذين كدهدو هذين شرف له وعانا وهذين في القرآن كي إنه شرف له ذاه الهبالوي كل هذين لا ترتمي كلام بجيرو كل هذين بيبان دافتي هذين كلي يداريو كل هذين أدوك له قيمي بلون قيمي يسنو على شيء دونه وما أدرك محاكو بيسي يا ربي يبون رب بونين ما ليلة القدري هبينك الليلة القدري قال ليها وحيها محاكو بيسيناي حد الله ينوشيكي دفع دي صدح درجاء الله وصيق أرك ترجدك وبدو وحوي فبوحوي للليلة القدري شرفت هبينك دا الليلة قال ليها خير وحو كفي عنيها من ألف شهرين كندلات بكا خير بدين ونور يفيداتا سنو وان ليلة القدري كجيرين أي كل تقيمي بضان تهيوي فالعمل في صالح فيها عمل كونكشن هيذا جوده هذا الله سمايه وركضي من بلية عمل الله سمايه دورية جاسم سنه وليلة تقدر في الجنود هيذا سنة سيبوناك سنة دول بيكون جيرته من الرحمن الله أكبر أن بيكون جيرته كل كفرني قالي واحد كمده مده كل بعد ليلة تقدر شرخت هذا كيس خيره وعيسى خير, خير بلنتهاي من ألف شاري بلية الكونه شرفت هذا سيدنا لوادو حويا ان الفضل لايكو تسنيسه تنزل الملائكه ملائكته دم بابا سودك يا والروح وجبريل تشريفك ارك انت جبريل وكل كوره ملائكته كو جري مر لواد لا سويليه تنزل الملائكه ملائكتي او دم يا والروح فيها قوله هذا سودا وي وفضلك هذه لوادو باذن ربهم خذ قول ان كيف لا سودا من كل أمر اذا هو امر لاركوا ه أنا وحيد لو بتيجي مجاره أنا ذوحوي وحنا كل مايرخي لون كهادينكا أو ملقيتوا أهل السماء هي منين في لون كجواطي هذاك كلية كل ما هو كلك شركة وإن كان سيدام ما أظن أرك ملقيتوا لمن بهادينكا إيمان إيشا لون كإيمان إيشا وحليما إيشا من كل أمره او وعلى وحي رب كلك قدره وإن في لي اللدونا يو لقبل لابهادينكا يسلي ولا يسمو قدرك وحي فل لها إيه قوة وطيها بأنك ملائك فلوخ الله إيمانا قولك واهبين ملائكت سور دكتو أولوك تمادو كيف قال الله بادو تنزلوا الملائكة ملائكت بها جبريل فيها لا القدر قد يقول بديهيسا دقي دا سميد عادي أماها أول بينا صمرنا جبريل في أو في سورة مريم بيهاي وما إلا بأمر غبك أمر الله كل ين وهم دي أمره يعملون أمر ايضا الكوشة قيان كلها اسمان نوحيان واتينوا يوصافاتي سفل وإسكاسفانيهين إلا أمر لقاسيو وارت أمر لصيه النوحسة كلها سوداقيدو وامل أمر الله أيكوشو داقه بإذن ربهم ملائكة ربكوت ربكا إذنكي أيكوشو داقه وحين ودن من كل أمر وح أمر وطلاء والفرين أيو وإله هذنك دن بواحة باعا أيو دن أي هذنك الإيمان أيو كيف تسدح هذا فضلك هذا كوتوصينا يا سلام وهابين ليس بريك غليو النبات غليو ومرايك تسودك تبع مؤمنين تدوك جوقت السلاميس ودعيني ودعيني شو سلاميس اما هو هبين نبات غليو خير بها هبينك على قدره لبعطبه مدعنو سلام هذا نبات غليو والله يسبريننا أيو وحينا سعونا بريك غليمتا ايا النبات غليا تنيا حتى مضلع الفجر الى هبينك وواقسك إلى هذاك واجي شكر بليو أي سعوني تقول كهذاك قيم مقبلة أي بقران كسود الجيل بشرم الله فضان كأقدام بيسق هل قال لك هذه الرسول كجيري على يسلاط وسلة وهاي نوبلة في السورة دي سجلية ثقاسنات مقالة سورة تلبينا اللييرة سورة دي كوريا والخلافين تعيدهم المدينة هو هاي كم تعيش سورة دي سودة جي انتو رسول كمدينة الماور وكون ولا الله شديد شيء سورة لم يكونا كتوبة الضارباء يرى دورة الرمود سورة ده كذا مرواحة و يدد في أهل كتابها يهوديا نصارها في سالة المركة يوتى من النبي قوصوا بها ماشا إشكتاها في المنطي طلباتنا وحيكا هذا شيء وحن عبادة ده إلا سمين أيوه دهن ايبا الله براح ترين وان إخلاص اللقو سمين إنه ينقيم لهاي هين إخلاص اللقو سمين يا عبادة ده وينكو توح أنت سد هذه كهادس وحول وحيد ونكسن يهولي سد أم به وحون يهولي قوله أي لا هذا وحي ورك هذا قبل لو يسورد يهودي نصر إلى هيرك الشتاعير دعوة برسولك مركدين توتني ده حق الله شجعي الرسولك إثييا قائمي من المعاندية لغير خصمي يقو المشركين تمر كوركاء قنرنا والرسولك إثييا قائمي أو إنجيل يثوراد يكتب توراد كوي قائمي إيه مركويميكا كفرية وحيدة بأي الكشاك إيشي أريوين واللغم أمارمانة أي إبادة لنوبا همتاي وهدان الله سمين إبادة لأي دواعما إيشو أهل إخلاف إن ألادرت إبادة الله سمين أي الله أي أي شيء خب اللغوكوا بإبادته وحيد شيء مركز ورده دادك حنحك عاصيالك إيوهيدة أوضن بأي إن الذين من أهلك الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم تل بريه. واه كلو شيء بس كي يجناه هو من هذا شيء سورة دي هو بلال بتي واتنا عبدة وهذا هي السورة هانكو بلال بيات بسم الله اللهم جيه حس كشري اللهي الرحمن نحرس جود نحرسها الرحم ندارها نذ نحرسها ول ما رت على خبيوه لم يكن ما ينخان ال الذين وحى قالوا من أهل الكتاب كتاب كفوء أهل كفوها كمده أهل الكتاب وحي كتاب لسييوي وعلى رأسهم اليهود هو النصارة باكمل وطورادي ينجيل با دعان تود اللغوغة وقلب النصارة نبي عيسان الله جراط وحال لغوغة انجيل يهودنا وحال لغوغة كتاب كتاب تورابها الكتاب ودينها يتوبنا مالك أهل, أهل لم يكن معينها الذين وحا كفروك قالوا ومن أهل الكتاب كتاب كفروا هرلاسية كملا أول مشركين أولاد عربدواي أول سن جاءي إن كتابو إما إياهو هو كفكر أي ما يعني نقول قال لماذا هذا شركي كما ينفكن قال لماذا كما ينفكن شركي قاضي أول سنني لماذا هذا إياهو علبت عابودا يجي وحيمركا شركي حتى تأتيهم. الى اي اغتمد البينة قرعد اغتمد وهو ايه معنور كيف هو ان المشركين هو هايل ايه الابو عبد ايه كوانا قالوا وهايل ايه النبي عيسيه النبي موسيقى جيمتي ايه الفترون ايه ايه النبي محمد يمد عليه السلام طبال يد مارك او يمد مكاتك المساكماتك ماركان او اسخلافين لبقى يباوض بين اغدين وهلو كتابك المشركينتي قيدك ميدان او افروميسي قيدك ميدان او اديد لكن انتو س كما ايفرقكم لم يكن الذين يوحى ما ينقل كفروا قالوا بايو من أهل الكتاب كتاب قال في في كامله يا المشركين هو الهي غيره ولا اعبد الا المشركين تالا تعبداي منفكينا هو كف كان ايامها اما هم عليهم من الكفر والشرك وهي اي قد السناء اي شرك وكفر كف كان ايام ما ينقول حتى تاتيهم الى ايات من البينات قرت كل قرت عديده اوكملوها رسول الله اني البيئة كبدل خسول وغي ماذمذل الذري من الله الله حق الله وهو محمد عليه السلام خسول خسول يسلو أغرناء يسلو صوفا حسي أغرناء مطهارة له فيو يسلو صوفا واحد مدار خسول كلور غدا آخرين جري وغدا ما آخرين جرين دينو ذو آخرين جري معايا يا خسولك كاتب واحد غرانا معي أو غرانك ما أقولني قاريو حملك يا الله أخري رماهعي أو واحد غران موسن كل كاسو صوفا يسلو أغرناء ما في صوف صعوفا و خياليبو اساغuu gusa ka aqrinay qolka dunbu wax ka aqrin jiray e kitaab ma daymoon jirino si wax loo qaraamo u san garanay wax qorana muusn aqrin jirin laakiin islaam musajjala wahuwa albadusha ka yaqanayo ilahu wa ki umbla qaday illaa fiisa lagu aruriyo wac ka yatluna aqrina ايو اغرنا اي قرانك وحله تلماما يو فيها وحا كُتُب سُفُتُ رسولك اغرنا يو كُتُب قران سيا كُتُب ون واخ قورن احكام ويا كُتُبكا المكتوب كُتُبكا كان مكتوب با لو جيذا كيل لا قورو احكام فيها فيها في صحف وحا كُسُبون ورقدها او كتابكا كُتُبون حكوميالي يقدوم ربي وو قدوميه قييماتن توتوسم احكام يبا كوتا الله حرامتي حلاسي حق يبا دلكي صهي هي فاسدكي توحيدكي معاملاتكي سربيبي ويحوة لنبالة والعديون فيها وحاكسوغن سرطة بده هذا كتب أحكام قرن قيمة تستوثنغن سيدا مركا إلا عضي سيدا ياليان سيدا ياليان وكوبة فأييوك لاتجيون إلا ووحو إلا وما تفرق ما الذين هوها قطو الختاب ختاب لسييي ويهودي النسارة إلا من دع دماء مجدفة ذات بيك لاتجان جاء هما يلتمد الباينة الحجرية عضيين وما كان رسولك أول مددين في آخره ما كان في إشكالا فان لبقي يبغض نقدرو كعبد الله بني سلمون مجاشي وضرب بهم إلنا الله عليه هي قيبل شديدة كبقية الكفار عليهم لاعين الله لبراسين غريغار ما يجى يغار بين يوم وما تفرغ ما كرتهن الذين هوها طو الكتاب الذي إلا من بعد ما مدد بال أيوم بكرتهن جاءهم ما البينة الحجري عبي هي الحجري لا اي احكا لتقانئ اسخلافاو وحي اللي واك قال تعالى خبيوحوا يروا وما امعوا لمفر اهل الكتاب فيه امتا جدي جدي إلا اللي يعبدوا إلي عابدان ماهانا واحكا لقرآنك إيا كتبتوا هرا مدن لقمفر إلي عابدان بالفريكلية اللهم عبدوا الحقه مخلصين يقول ابرا له اله الدين عمل ابرا أنا فاع توسنا سول ويقيم وإلا أيقيم إني توسيا وحن لا مفر الصلاة أي توسيا ويتو أي بحية الزكاة زكذنا أي حول عقب بحياه يبدأ ذا وذلك صدلة المامي وألا كري اللعبو يخلصنا اللي هو عبودة لأن توسنا عروس صلابي الزكذنا لجتو أي الدين الغيما في الدين توسنا دين الملاط الغيما دين توسنا تاسع أن الدين الأمة أم الدين الألقيمة توسنا يا سان نقولي سو، ده بدل إخلاص كوه عمله إلا إسكره بوخدع شيء، مدي واحد ويا معمور دوه حاللا يللا ييري، مدني واحد مني وده لقط سجل ييري، مدني وا مدن واحد مباح الله بده مدني هيك، واحد واحد معمور كهلا يسفاي، لقمن مرمى ويا ني يا يا إخلاص لوص ما يوك، ني يا يا إخلاص، حدا نيال لوص ماي، عمل نقول مايوك، وإنما راعمال بني يا، وخير رسولك عليه أما وحن من, هدو ألا درسي أجري هدو درسي أجري لكن من هي eh laga tagay hadii qofka uu ka tago haduu ala darti uga tago ajri buu kula yahay haduu san ala darti uga tagin ajri ma leh laakiin muaxadana kuma leh wixii man heey ka taglay yiri mar haduu ka tagay haduu niyada aan ka tago oo san ila darti uga tagin ajri umbu حدادا سمعين عادو اللقون ايه او حنت ايه سعود خيافريسة شد ايه وحل سمعين ايه ايه مباحاك حداد نيه لان سميتد وكو حرال سوابها ايه كيلي حداد بسبب نيه خالفة كو سميتدنا سوابها ايه كيلي سوا قولك وما امرو الله مفرين ادوم إلا اللي يعبدو إلا يعبدان ماهانه واحكاله الله الربي لحق لقو عابده مخلصين ايضا اوبر احترايا له الى الدين عمل كحنفاء ايضا تصوصنا دينها حنو كان لحنى ينتحق أقول لحنى يمائلين الى الحق ويقيموا الى اغانى صلاة صلاة ويوتوف كاتل كذن القتال وذلك كاسا الدين القيمة دين تصنوه ان الذين هوها كفروا قالوا بي لبدي قيوضا لنوكل الشيقة هي ان الذين هوها كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب كتاب كهل فيثا كم الى يهوديه مسار يوحي لمده كتب لها والمشركين ان يكونوا مشريقي لا يا رب الا عباده يا وثنغا اسقدروا في نار جهنم جهنم النار تجدي هدي كسغنيهم ايغو خالدين كو راجع في النار تجدي هده ورايك وحا والمشركين يقالوا لمده هم ايا شر البريه مخلوقات اباب وريكوا اوو شر بدل او كو كل ذنوبك إن الذين أخيار تأمنوا حجرهم ميج وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونقتنا ولايك هم مميجة أيها خير البرية إنت أبا بركوة خير بدن أه جزاءهم كل كقوة إيمانك يعمل كالصوبان فدش لي إنت أبا بركوة خير بدن أبا الجد كودة عند ربهم خد يقول أكثى لو أبا الجد جنة عدنين وحوي النجادية جناديشة تجري وحدارا من تحتها لنا ذا هذا تحت أشجارها وقصورها وقولها يبدرها كل الله صلوا وحصوناية ألا نعروه بياك إن صاوشيلك مد بيا مد عنا مد مربا مد خمره حوض هذا قل قلائه خال الدين يبوا كواراياه فيها لنا ذا جذه ذا كوارايان هذا دن ولي جود الله صلى الله عليه وآله ورسوله عنهم إلى حجوده خالك النهضي بإيمانهم وعملهم صالح عمل خصوبه سميع يا إيمانك ألف من ينسبتي لأي بخال اللي أقال نقضي وهمو يدنا ويثالي اللي أقضينا أنه اللي حدي لكل كالنقضينا والجنات أبنك أبنك أبنك ويربك هالي أقضيهن ذلك الجنات أبنك أبنك أبنك لمن بيقوث ربه خدقي كعب شدي والله سبحانه وتعالى أعلم شك <تصفيق> الله